وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا ثُمَّ انْتَهَيْتُمْهَا فَنَمَتُّمُهَا الله بِهَا من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا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 قال الملك إنني أرى سبع بقرات سبع عجاف وسبع ইং কিন কুহুন্ন يابسات يا সু الملأ উসল في رؤياي অন কু أنتم للرؤيا تعبرون